يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يغدوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما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 إذا تصعدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم فأثابكم غم بغم إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُونَ وَمَا تَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ